وما كنت لديهم إذ أجمعون أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حَرَصْتَ بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.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 تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بعثة أو تأتيهم الساعة بعثة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيره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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحما وهدى ورحما لقوم يؤمنون